فَفِي ذَلِكَ لَا آيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأِكْتِلَلِ الرَّسَلِ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَابٌ أَلَا تَتَتْقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ آمِينٌ اتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجره إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوب القصاص المستقيم. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين